يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولاً سديدا يُصدِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن خير خصال المؤمن أن يطيب للناس قولا وأن يخالقهم بالخلق الحسن وأن يقول لهم حسنا أما حسن الخلق فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم دي وتمم الأخلاق، الاخلاق وكان هو القدوة في ذلك حتى وصفه الله وانك لن على خلق عظيم والوصيه الجامعه للدين اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وعلامه الكمال وميزانه قول نبينا عليه افضل الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلوقاً وفي حديث بسعيد قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً المطعون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف ولما كان حسن الخلق ميزان الإيمان كان أثقل شيء في الميزان وأعظم أسباب دخول الجنان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلوق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي وابن ماجه وقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم وسئل عليه الصلاة والسلام من أحب من أحب عباد الله إلى الله تعالى قال أحسنهم خلقه قيل فما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن بل قال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في الآخرة محاسنكم أخلاقاً قال ابن المبارك هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وأول حسن الخلق بسط الوجه قال عليه الصلاة والسلام وإنك إن تلقى أخاك وأنت من بسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف ثم بعد ذلك وهو عنوان حسن وهو عنوان حسن الخلق وقول للناس حسنا وقل عبادي يقول الذي أحسن والكلمة الطيبة صدقة وإن شر الناس منزله من تركه الناس اتقا فحشه بل خال عليه الصلاة والسلام إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلوقا فمن لم يقول الطيب الحسن لابد له من زلل ولذلك عقب الله قوله وكل عبادي يقول اللتي هي أحسن بقوله إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا أي إذا لم يفعلوا ذلك ويقول اللتي هي أحسن نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعل ووقع الشر والمخاصة لأن الشيطان عدو لابن آدم وذريته وعذاوته ظاهرةٌ بينه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن يزع في يده قال فيقع في حفرةٍ من النار متفق عليه فالواجب على العباد أن يقولوا التي هي أحسن وهو كل كلام يقرب الى الله ويدخل السرور على عباد الله من الكلام الطيب اللين قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبة وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنه قال موجب الجنه إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام وفي روايةٍ عليك بحسن الكلام وبدِّ الطعام وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وخل عليه الصلاة والسلام من الصدقة أن تسلم على الناس وأن تطليق الوجه وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة رواه البخاري وقال جرير رضي الله عنه ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم رواه البخاري ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فضوا من حولك قال الذهب رحمه الله هذا خلوق هذا هو خلوق الإسلام فعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار قال الضياء رحمه الله كان الموافق الحنبلي لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسع الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، فبسط الوجه وحسن الكلام ولينه والتخلق بأداب الإسلام أعظم الصدقات ورأس المكارم ورأس المكارم والقربات، كما أن شر الناس من تركه الناس اتخف وحشه وجانبوه لعبوس وجهه. فأكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار سبعين خريفا، وإن المر لا على وجهه في جهنم من حصاد لسانه، فتخلقوا بأخلاقي دينكم أيها الناس، وزنوا إيمانكم بأخلاقيكم، واجعلوا التبست مزينة محييكم. وبسطَ الوجه جمالَ صورَتِكُم ودُرَرَ الكلامِ منطِقَ أفواهِكُم وطيبَ الألفاظِ سجيَّةَ ألسِنتِكُم تنعَمُ في دُنياكم وأخرَاكم اللهم زيِّنَّا بزينة الإيمان وجمِّلنا بالأخلاقِ الحسان ووفِّقنا إلى كل خيرٍ يا رحمن أقول هذا وأستغفِرُ الله العظيمَ لي ولكم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 إن الإسلام هو عنوان الأخلاق وكمال الأدب وإن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء وإن الله يبغض الفاحش البذي قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا بل قال عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إليه وأبعدكم مني في الآخرة أسوأُكم أخلاقًا الثرثارون المُتفيهِقون المُتشدِّقون وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بمن يحرُم على النار أو بمن تحرُم عليه النار كل قريب هين سهل وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف إن قيذاً قاد وإن سيقاً ساق وإن أنخته على صخرةٍ استناخ هذه أخلاق أهل الإسلام كانوا يقولون من شدد نفَّر ومن لا نتألَّف في السيار كان عبد الله ابن عون رحمه الله لا يغضب فإذا أغضبه رجلٌ قال بارك الله فيك وكان له ناقةٌ يغزُو عليها ويحُج وكان بها معجبًا فامر غلاما له يستحي عليها فجاء وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها فقلنا ان كان لابن عون شيء فليو قال فلم يلبث ان نزل فلما نظر الى الناقه قال سبحان الله افلا غير الوجه بارك الله فيك اخرج عني اشهدوا انه حر وقولوا للناس حسنا وقال الميموني رحمه الله كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الشيء فيقول لبيك لبيك وما كثر عبد الله ابن أبي نجيح رحمه الله ما كثر ثلاثين سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسه وقال الضياء وما علمت ابن قدام ما تأوجع قلب طالب وكان له وكانت له جارية تؤذيه بخلوقها، فما يقول لها شيئاً وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالاً منه. أيها المسلمون، المؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة والقطيعة بالقط بالقطيعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، وقال سلمة بن الأكوع كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر شتم رجل أبا فقال له يا هذا لا تغرق النفيشة شتمنا، ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغني عن أحدٍ مكروه إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل إن كان فوقي عرفت له قدرة وإن كان نظيري تفضلت عليه وإن كان دوني لمحفل أحفل إليه هذه سيرتي في نفسي فمن رغب عنها فأرض الله واسعة وخاصم رجل أحنف فقال له لئن قلت واحدة لا تسمع فقال الأحنف ولكن ولكنك إن قلت عشرة لن تسمع واحدة ثم العفو والعفو والصفح الصفح فاصبح الصفح الجميل كان الإمام أحمد يقول بعد المحنة كل من ذكرني فهي ففي حل إلا مبتدع قال وقد جعلت أبو إسحاق يعني الخليفة المعتصم في حل ورأيت الله يقول واليعفو واليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر بالعفو في قصة مصطفى. قال قال الإمام أحمد وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك؟ نعم أيها المسلمون هذا بعض من حسن الخلق وطيب الكلام. وإنما الأخلاق بالتخلق وإنما اللسان بالتعود وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين وختاما أيها المسلمون ونحن وقد دخل علينا شهر شعبان وشعبان شهر الصيام كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرص على صيامه ويصومه إلا قليلا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان إلا قليل متفق عليه وقال أسن رضي الله عنه كان حب الصوم إليه في شعبان رواه أحمد وغيره وسبب الإكثار من الصوم في شهر شعبان قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين أي اعمال العام وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم رواه النسائي فاللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا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 ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وابطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وابطن اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم االئ بين قلوب المسلمين اللهم اجمع شمل المسلمين اللهم وحد صف المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم سُن عراض المسلمين اللهم اقل المسلمين شرور الmihana والبلايا والفتن والرزايا انك على كل شيء قدير اللهم ادم علينا امنك ونعماك اللهم وزعنا شكر نعامك اللهم وزعنا شكر نعامك اللهم وفق ولا تأمرنا بتوفيقك اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلهم بعنايةك اللهم علبث إمامنا صوب صحته والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثلوبة اللهم يتبوني عهدي وإخواني وسائر الحكام اللهم وفق جميع أولاد المسلمين لما تحب وترضى اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي وخلفه في عقيب في الغابري ونور له خبره وافصح له في وجعله روضة من رياض الجنة واجمعنا به والمسلمين في جناتك جنات النعيم برحمتك يا رحمن الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوّفنا مسلمين ولحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين